Thank yeah. you. tensiyat ka insani ho aaye shu se bhi aaye matka karne dil baazi arjoo khata sochne zai مدى اللي اخترت حياتك اشرب من نفسك ساتك حاول تداري اهاتك علشانك عزيبني شبك فاكرني فكرني شبك ماضي أرجوك ما تفكر ليش سي منسيتك ما تعيش وسيبني أعيش انت اللي اخترت حياتك يبقى لي ما تبكيش أرد معك على علشان ما تعذبني إيش فاضي؟ آه آه زين سيد إنسانك وعيش سعيد أي. ماتلحتر حياتك يدلل يماتكيش ها ولدي اهاتك على شفتك اغوصه يسف يسف يسف فكرني. زي محمود ولسه ابو يوسف ودهب العريس وقوله الف الف مبروك بالبعض ارجوك ما تفكرنيش زي ما تجيب تعبك عايش اه ده اللي اختار حياتك يبقى ليا ما تبكيش حاول تداري وهاتك علشان لا تعزيلي شبك فانقاني How would في hold the heat of my view between us and us? غرقان how did I hold the وحدي وحدي حياتي بلاش تجد اهاتي عايش وحدي حياتي بلاش تجد اهاتي افرح بعمر اللي آتي والنباع बोल माल अर्जू कबत ونزيت كل الأحساس نشيت نشيت آه ونزيت إن أنا حبيتك يا زبيدي مرار الكأس خلاص نسيتك ونسيت كل الاحساس ونسيت ان انا حبيتك رزقيني مر القاس حبيتك وصافي ضميري وانت لف على غيري وديتك خطيك وخيري وحنان ولا تتبيش ما تفكرني ارجوك أرجوك ما تفكرني We'll be ليه we are pashudun. We'll be shafur, we are pashudun. We'll be shafur, we are pashudun. We'll وانا shafur, اسيري من بعد ما النوم حالي بحالي اخيص بكره من يومي ومن كلمه ناس اصحي دميتي و وكل دمعة بتحكي هم في همومي وكل هم ابتدأ كان السبب منك خيبت ظني بلعت خلاف ما ظنك وطلعت غدار وغدرك سبب سنك تجرح وتنكر غتن في الانتهاء انسى غربي وحبي وانسى كل اللي كان سيبني وحبي بقلبي مش هرجع لك من مكان انسى غربي وحبي وانسى كل اللي كان سيف زيه وحيد مع قلبي مش هرجع لذكريات حبيت بشر ولفة وقلبك في جفا لو حتى أريد سكس كين يا جاع راسني ساكاني بالواج ارجو انك صدر دي يا ابو محمد رد عليك رد لي في امان اللي يحب النبي سمعنا سف الهيسب Fucker, we are dead. Bob is it على حاله هو التنس في غرابه لا جواب لسؤاله على حاله هو التنس